بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب اذا حسد